وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوْعَرُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم, فعدتهم ثلاثة أشهر واللائي لم يحروا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم ومن يتق الله يجعل له من أمره مسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنون من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضار تضيقوا عليهم، وإن كن أولات حمل، فأنتقوا عليهم، فأنتقوا عليهم حتى يضعفن حملهم، فإن أضعفن لكم فأتون أجورهن وأتمغ بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فستضيع لهم أخرى.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 وكئيب من قرية اعتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعلبناها عذبا نكرا فذاقت وبل أن بها وكان عاقبة أم لها خسرا أعد الله لهم عذبا شديدا اتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ليكرا رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا ليخرج الذين امنوا وعمل الصالحات من الظلمات الى النور ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنّة تجري من تحتها الأنهار، يدخله جنّة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً. قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. يتنزل الأمر بينهن. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير.